لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه وَنَحْنُ نَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَجْرِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْقَوْلَ مُتَلَقِّيَ الْقَوْلِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقيب عتيب سكره الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق مالك ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاء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 سِمَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي ظُلُمَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ أَمْ صَارَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا وَقَالَ قَرِينُهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدًا أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ الذي جعل مع الله الهان اخر الذي جعل مع الله الهان اخر فالقيامه في العذاب فالقيامه في العذاب الشديد بان قرينه ربنا قَوْايِنْتُ وَلَمْ يَرِنُ رَبَّنَا مَا أَطْوَيْتُهُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بعيد قال تسليم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظن ما يبدل القول لدي وما انا بظن منِ لل العاب يوم نَقول لجهًا مهلم تَلَتي وَتق يوومَ نَقولول لجَهًا مه تَلَِ وَتَقول هلمزذ يوومََق لجه مه تَلَأ وَتق هلمم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 ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذا نك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقَشًا فَنَقَضَهُمْ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيرٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ طُلُوعِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمُ مِنْ مَكَانٍ قريب صيحه بالحق يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير نحن نُحيى ونميت وإلينا المصير يوم تشطط الأرض عنهم صرعا يوم تشطط الأرض عنهم صرعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يخاف